بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وسلاة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممتك لها وما يمتك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا وَأَيُّهَا النَّا تُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْسَكُونَ وَإِنْ كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتكذوه عدوا إنما يدعو حبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَمَنْ ذُنِِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَنْهَبَنَّ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِن اللهَّه عَم بِمَا يَثْنَ وَولَّهُ الذي أَْسَلَذَا حَفَةُ فير سَحابَ فَتُقناَاهُ إى بَلَدٍ النّتِ فَأحْيينَا فَأَحْيَيْنَا بِه الأأَرضَ بَعْدَمَ فيِهَا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جمعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يَنكُرُونَ السَّمَاءَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسين وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ تَبَسَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرَ إِنْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمْ إِلَّا أَنْ يَنظُرُوا كَمَا تَنظُرُونَ وَلَا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ قَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَأَنْتُمْ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر واجرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 لَا مُلْكَ لِمَاتَ وَلَنُ وَلَ الْوِلُّ وَلَ الْحَرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحف بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا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 أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمراكم مختلفا ألوانها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 بعد <تصفيق> الولماء فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ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 فَإِذَا نَعْمَلُ صَالِحًا وَهُوَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نَعْنَمْ مَرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ فَذَكَرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الخدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقفى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 بَلِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَدُورَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بعده إنه كَانَ حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانه لإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مَا زادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَاعَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا تَنَمَّى أَوَّلًا